Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi Rabbek, Alldi xalak. Xalak min alak. İkra ve Rabbek alakram, Alldi algelma bil kalem. Algelma al insan ma lmmi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 كلا لا ان لم ينته لنسف عن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديهو سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب